يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من مِنْ ثم من مِنْ ثم من وَغَيْرِ ثم من مضغه مخلقة وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَرٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا لِيَقْطَعَ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 أَذَانِي خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُهُمْ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلمَا أأَرادُأَ يَخْررج مِنهَا مِن رم مِن أعيدُ فيِيهَا وَذُوقُ عَذاَابَ الحَريق إِ اللهَّهَا يُدَخِر الذيينَ آمنوا وَمِنُوا الصَّالحاتِ جََّاتٍ تَجر مِن ت تحتِه الأأَنهَا يحََّونَ فيِيهَا مِنْ أساوِرَ منِنْ ذَهَبِ وَلُغْنُء وَلِباسُهُم فيِيهاَا حَرير.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 وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ مَا رَزَقَهُمْ عَلَامَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُونُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُهِجَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَفًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوهُ مِنْهَا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 فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَوْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ أَلَمْ نَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لا يدخلنهم مدخلي يرضونه وان الله العليم حليم ذلك من اعقب بمثل ما اعقب به ثم مبعثان يلنصرنهم الله ان الله له غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ من نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَاسِئُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَا بُدًّا وَإه جَدَلوا كَفَقُل اللهَّ لَمُ بِماَا تَعملون اللهَّهُ يَحك مَينَكُمْ يَوْومَ القِيامَةِ في مكُون تُمْ فيِي تَخَْلِفون أَلَ تَلَم أن اللهَّه يَعلملَ ما في السمِ وَالأَضْض إ ذَكَ في كِتاب إِ ذَلِكَ على اللهَّ يَسير.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 يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفونبئكم بشر من ذلكم النار وأدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسترهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله یستغفر من الملائکه رسولو ومن الناس ان الله سميع بصير يا له ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع يَا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو يتباكم وما جاء عليكم في الدين من حاجه مله ابيكم ابراهيم هو شماكم